ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعضه فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام هذا هو درسنا الرابع الرمضاني الذي جعلناه لنا منهاجا لنتعرف على مواقف من التاريخ هذا الموضوع الذي اخترناه لنتعرف على القصص القرآنية لنضرب في جذور التاريخ فنسقط الأمر على الواقع لنرى ماذا أراد الله تبارك وتعالى منا إذا نحن أردنا أن نتعرف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترنا هذا الموضوع مواقف من التاريخ لنرى العظاة والعبر لنرى القصص القرآني وهو يتجلى في أروع صوره حيث بين لنا رب العزة جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص وهنا يمكن للإنسان أن يدرك أنه إذا فكر أن يضرب في جزور التاريخ ليرى المواقف الحقيقية حيث أن الموقف الحقيقي مع مصر مع ترعون مصر مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يتمثل في الحاكم الطاغي وهو, يتحكم وهو يتمثل في الحاكم الظالم فرعون الذي ادعى الألوهية من دون الله عز وجل وكيف جاءته الموعظة الحسنة من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فكانت النتيجة أبا واستكبر واستخف قومه فأطاعوا فكانت النتيجة الحتمية كما بين لنا رب العزة عز وجل أن الله عز وجل انتقم منه بالغرق ثم بعد ذلك ضربنا في جزور التاريخ لحاكم آخر ولفرعون آخر مع موقف ثاني مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع العزيز عزيز مصر وكيف كان لهذا الحاكم الظالم الذي رأى البينات أمام عينيه وبرغم هذا استجاب لأمر امرأته ولسطوة النساء إرضاء لكبريائهن كما يبين لنا ربنا جل وعلا أن هذا نمطا لكل ملوك الدنيا على مر التاريخ أن المرأة قد يكون لها سلطانا على الحاكم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بدا لهم إذن الأهواء هي التي تحكمت عندما رأوا آيات البراءة واضحة وضوح الشمس في رابعة السماء أن يوسف عليه السلام كان بريئا من التهمة التي أرصقت إليه ولكن هذا نمط من الحاكم الذي لا يتق الله عز وجل وبينا تلك المواقف مع الملك أي الفرعون الأكبر أي حاكم مصر في ذلك الزمان لما رأى رؤياه وأولها له يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم رأينا الموقف الثاني مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للرجل الذي يدعو إلى الله على بصيرة للرجل الذي يتخذ المواقف وإن كانت ضد حياته فلما كان في السجن لم يحتمل أن يرى دين الله تنتهك حرمته إلا وبدأ ينفذ الدعوة من داخل السجن فإذا بالله عز وجل يؤيده وإذا برب العزة عز وجل يعضده ثم يمكن له في الأرض فإذا به صلى الله عليه وسلم يعتلي عرش مصر ويصبح بعد تمكين الله تبارك وتعالى له وزيرا للاقتصاد لنضرب في جزور التاريخ لنتعرف على موقف مصر منذ الأزل كيف كانت عونا لبقية دول العالم يوم أمن الله تبارك وتعالى عليها بالخير وبالنعم وبالزراعة يوم ان احاط الله تبارك وتعالى البشرية بالقحط كانت مصر هي التي تنعم على العالم اجمع بالميرة كانت مصر ذات اليد الطولة لكل دول العالم على الاطلاق حيث جعل الله القحط سبع سنين دأبا وبرغم هذا رأينا المواقف التي من الله عز وجل بها عليها على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ضربنا في جذور التاريخ في جمعتنا الماضية لنتعرف على نمط جديد وعلى حاكم جديد وعلى ملك جديد وعلى كيفية الحكم الذي عضّده الله تبارك وتعالى بالوحي وبالملك وبالنبوة مع قصة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم عقبنا على ذلك بطرفا بطرف من قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم أرجعنا الأمر إلى الموقف الأخير مع سليمان الى درس اليوم بحول الله وبتوفيقه فاذا بنا نرى مواقف متعددة مع سليمان عليه السلام ليرينا رب العزة عز وجل نمطا من القصص القرآني حيث حدتنا رب العزة عز وجل لنرى في القصص العظة والعبرة والمواقف والدروس المستفادة حيث قال الله تبارك وتعالى للبشرية على لسان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء من سورة هود وعند الآية المئة حيث يقول ربنا جل وعلا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد قرى وأمم قد تداولت وقص الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنماطا متعددة كقصة هود وشعيب ولوط وصالح وموسى وإدريس واليسع وسليمان وداود وآدم ومن قبل نوح عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام يرينا رب العزة عز وجل الهدف من وراء القصة القرآنية فيقول رب العزة جل وعلا في الآية العشرين بعد المئة من سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء القرى ما نثبت به فؤادك إذن القصص القرآني أنزله الله تبارك وتعالى لتثبيت العبد ولتثبيت قلب العبد إذا به يرى أمورا مخالفة وإذا به يرى أمورا مغايرة فتجيء القصة القرآنية لتثبت فؤاد العبد أما القرى التي عتت عن أمر الله عز وجل واستكبرت عن تطبيق شرع الله عز وجل وتكبرت عن طريق ملكها وعن طريق حاكمها وعن طريق ولي أمرها مستكبرة مستمدة فيكم القرى الظلم والجبروت والاجرام من حاكمها سواء كان ملكا او سواء كان اميرا او كان غير ذلك فرب العزة عز وجل يقول لنا في سورة الاعراض وفي الاية السابعة مبينا لنا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 حتى لا نقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة حتى لا نقول بين يدي العالم عز وجل إنا كنا ظالمين وحتى لا نصبح قوما مجرمين وحتى لا نصبح قوما فاسقين وحتى لا نصبح من المفسدين في الأرض كانت تلكم المواقف من التاريخ لنرى قدرة الله تبارك وتعالى ومعنا موقفا جديدا من مواقف هذه الدروس سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام متمثلا في الحاكم الذي آتاه الله القوة وآتاه الله الأمان وأيض الله تبارك وتعالى ملكه وعضبه بجنود لا قبل للبشرية بها حيث سخر الله تبارك وتعالى لسليمان الانس وسخر له الجن وسخر له الطير وسخر له الدواب وسخر له الريح وسخر له امورا ما عقلها الانسان على الاطلاق ليبين لنا الحكم الذي يؤيد بالقوة وتصحب تيكم القوة الامانة هذان الجزآن القوة والأمانة هي شرط لنجاح الحاكم المسلم يعتمد على قوة الله عز وجل ثم على أمانته هو مع نفسه مع رعيته مع جنده مع الله تبارك وتعالى إذ تجل الأمانة مع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهنا يمكن لنا ان نفرد تلكم القصة من سورة النمل وبدءا من الآية العشرين ونهاية بالآية الرابعة والاربعين من سورة النمل حيث يحدد لنا ربنا عز وجل مواقف من التاريخ طويلة فنبدأ بحول الله وبتوفيقه بعضا من هذه المواقف حيث يقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين وتفقد الطير الحديث عن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن استقرت مملكته وبعد أن دان الحكم له وبعد أن تمكن سليمان عليه السلام بما وفقه الله تبارك وتعالى من الجنود وتسخير الجنود له وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهدى ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين هذا هو الموقف الاول موقف الحاكم الذي يبحث احوال رعيته هذا هو الموقف الاول مع سليمان عليه السلام لنضرب في جزور التاريخ فنرى كيف عبر رب العزة عز وجل لسليمان ان يكون مثالا ونموذجا للحاكم المسلم الذي ايده الله بالملك وايده الله بالحكم وايده الله بالنبوة وايده الله بالرسالة فماذا عليه تجاه امته لا بد ان يتحسك اخبار رعيته وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فإذا كان أحد الرعية قد تغيب عن مكان عمله وجب على الحاكم أن يعاقبه عقابا شديدا لكن بعد أن يجري معه تحقيقا إسلاميا حقيقي والتحقيق الإسلامي الحقيقي أن يسمع منه وأن يستفاد من وأن يرى حجته دون محام له ولون أن يفرض عليه نوعية معينة من المحامين ليدافعون عنه لا بد لولي الأمر المسلم أن يترك فرصة للمتهم أن يدافع عن نفسه لا أن يفرض عليه نوعا معينا من القضاء لا بد أن تذهب إلى محام كذا فيسلبك مالك ويسلبك حالك ولا بد أن تعطيه توكيلا عاما، فيمكن لهذا المحامي إذا باع ضميره أن يبيعك أنت وأن يبيع قضيتك بيعا كاملا، لأن هؤلاء المحامون كما أخبر عنهم رب العزة جل وعلا منهم من لا يرقبون في الله إلا ونذمة، حيث يقول ربنا جل وعلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا المحامي يعلم تماما أن موكلة لص ويعلم أن موكلة زان ويعلم أن موكلة قاتل ولكن هناك ثغارات في القانون يستغلها ذلك المحامي فإذا به يخرج موكله من تلك القضية نتيجة الأمر الوضعي أو القانون الوضعي لكن الإسلام يعلمنا على لسان سليمان عليه السلام أن يستجيب للمتهم وأن يسمع منه بنفسه دون أن يجعل وصيطا بينه وبينه اسمع ما قاله الله تبارك وتعالى سمكت غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من تبع بنبأ يقين هذا هو الموقف الثاني المتهم لا بد ان يدلي برأيه المتهم لا بد ان يظهر براءته بنفسه احط بما لم تحط به وان كان رد المتهم في حد ذاته قد يكون في شكله العام سبا للحاكم قد يكون في شكله العام إهانة للقاضي قد يكون في شكله العام اذلالا للحاكم انظر الى قوله تعالى احط بما لم تحط به أي عندي من العلم ما لم يكن عندك فما تكبر سليمان عليه السلام وما تجبر سليمان عليه السلام وما قال له اخرص وما قال له سافرمك وما قال وما قال وما قال لكنه تركه على سجيته ليقول كلمة الحق احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبئ يقين ما هي قضيتك ما هي قصتك اسرد بلا محام اسرد القضية من اوسع ابوابها اذا بهذا المتهم كان يؤدي دعوة الى الله كان يؤدي حسبة لله كان يقول اني وجدت امرأة تملكهم و من كل شيء ولها عرش عظيم كنت يؤدي مهام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كنت غائبا عن طبور التمام الهو في صهرة ما كنت غائبا عن طبور التمام انفذ خطة لقلب نظام الحكم ابدا وإنما كنت أؤدي أمر الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنت أؤدي مهمة الدعوة إلى الله فقلت لهذه المرأة إني وجدت مرأة تملكهم أي هناك ملكة تملك أناسا في سبأ في منطقة سبأ في جنوب الجزيرة العربية قلت لها التوحيد الخالص علمتها دعوة لا إله إلا الله فقلت ألا تسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم دعوة التوحيد خالصة كنت أؤديها هذا هو الموقف الثالث كيف يؤدي الإنسان الأمر حسبة لله مهما تكلم المتنطعون ومما تكلم العلمانيون لا بد من بلاغ الحسبة لله عز وجل ولا بد ان يعلم احد الناس ما دام الله عز وجل قد من عليه ببصيص من علم او اثارة من علم لا بد ان يرفع الامر الى الحاكم ولا بد للحاكم ان يستجيب لهذا المحكوم لذلك يجيء الموقف الرابع مع سليمان عليه السلام قال سلننظر ما قال له أنت كاذب وما قال أنت غبت لأنك تريد قلبا يضام الحكم ولأنك جئت من بلدة كذا وكذا وقد تدربت فيها وجئت لتدرب الناس على القضاء على هذا الحكم لا سننظر لا بد أن نتحقق ولا بد أن نتبين وأن التهمة ليست بهذه البطاطة التي يراها حكام هذا الزمان ولكن أن يتهم بريء فهذه قضية أخرى وأن يسجن بريء فتلك طامة أخرى لذلك قال سليمان عليه السلام في موقف رابع: سننظر أصادقتها أم كنت من الكاذبين انظر أيها الأخ الكريم إلى عظمة القرآن الكريم وهي تتجلى في مواقبها سننظر من سياق الكلام يمكن أن يكون الرد هكذا. قال سننظر أصدقت أم كنت كاذبا؟ هذا هو سياق الكلام. أصدقت أم كنت كاذبا؟ لكنه يقول أن هناك نوعية من الناس تمرست على الكذب وأن هناك نوعية من الناس تملقت إلى الحاكم حتى وصلت قريبة من. ثم إذا بها تدلس عليه ثم إذا بها تغمي عيني ثم إذا بها تطمس أعين الحاكم تدليسا وكذبا لذلك أراد سليمان أن يقطع خط الرجعة على هذا المعنى فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أي المتمرسين على الكذب مع أن سليمان عليه السلام ما شهد على احد من رعيته كذب لانه كان مخلصا معهم لانه كان وفيا معهم ما كان يهددهم ما كان يجعل على استخباراته استخبارات اخرى وما كان يجعل على الاستخبارات استخبارات ثالثة فكل طائفة من جنده مهددة بطائفة اخرى عليها حتى يعيش الانسان في رعب. وحتى يعيش الإنسان تحت في هذا الحاكم بالقهرة وبالقوة لكن سليمان ما عود جنده هذا النظام لذلك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أخذ تجربة عملية أراد أن يثبت له حسن نيته أراد أن يعرفه كيف تكون الأمانة أي معتمدة على القوة التي ملكه الله إياها فضرب لهم مثالا عملي اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم انت كنت تقول انك جئت من منطقة سبب سنجرب هذا الامر خذ كتابي هذا القه اليهم ثم تولى عنهم هذا هو التكليف الاول القه اليهم ثم جاء التكليف الثاني ثم تولى عنهم وهذا نظام يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه على مر التاريخ أن رسول الرسول بد أن يستجيب لأمر رسوله وأن المبعوث من قبل الملك لابد أن يستجيب لأمر الملك تنحى عنهم ابتعد عنهم حتى تكون القضية واضحة لأنك لو وقفت بين أيديهم أثناء اجتماعهم فسيحرجون من لا يظهرون الأسرار أمام عينيك ولكن أنت تولى عنهم ابتعد أنت عن مكان اجتماعهم لكن عليك مهمة ثالثة الأمر الأول اذهب بكتابي هذا وألقه إليهم الأمر الثاني تولى عنهم حين مداولتهم الأمر الثالث لابد أن تأتيني بصدق وبتقرير كامل عما حدث مع هؤلاء القوم. ما هو الكتاب وكيف يكون الموقف الخامس مع الكتاب حيث يقول الله تبارك وتعالى قال فننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون إذا بالاجتماع يدور وإذا بالملك تعقد اجتماعا سريعا مع دولتها اجتماع مع الملأ اجتماع مع الكبراء والعظماء وعلية القوم ثم تعرض عليهم القضية من أوسع بوابها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم هذا هو الموقف الثالث وهذا هو الموقف الذي يجب علينا أن نتعلم كيف يكون الكتاب وكيف يكتب الكتاب ويعلم الله تبارك وتعالى الرؤساء والملوك والأمراء كيف تكون الكتب وكيف تكتب الكتب اسمع ما قاله الله عز وجل عن سليمان عليه السلام قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ألا دع إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إخوة الكرام هذا الموقف يتجلى واضحا ليرد على العلمانيين ويرد على الاشتراكيين ويرد على الديمقراطيين الذين يقولون باسم الشعب فربنا كذا وكذا هذا لا يليق على الإطلاق وهذا مخالف لهدي الله عز وجل وهذا مخالف لشريعة الله سبحانه وإنما المفروض بسم الله الرحمن الرحيم وأن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شيء لم يبدأ ببسم الله فهو أبطر من هنا يجيء الموقف الأول الحقيقي عندما يتفقد الطير والموقف الثاني عند الدفاع عن نفسه والموقف الثالث عند قضية الحسبة التي تبناها الهدهد ليبلغ أمر الله عز وجل قضية الحسبة التي تنكر لها حكام هذا الزمان قضية الحسبة التي أنكرها اليهود والنصارى وكان على رأس هؤلاء إبراهام سعدة وبراها صعدة هو الذي أنكر الحسبة لأن الدولة قد أباحت له كيف يكتب وأصبح الناس يتنقلون هذا الأمر ثم صار على شاكلته سعيد العشماوي ثم صار على شاكلته عبد الموطح جازي ثم صار على شاكلته عبدالسطار بن طويلة ثم صار على شاكلته كثيرين لأنهم قالوا أنه لا توجد حسبة وإن وجدت حسبة فهي خاصة بولي الأمر نقول لهم لقد جهلتم الأمر ولأنكم لم تقرأوا فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يقولون أنه لا توجد حسبة لآحد الناس أن يبلغها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول لهم اقرأوا كتاب الله عز وجل من سورة آل عمران ونقول لهم اقرأوا كتاب الله عز وجل من سورة المائدة ليبين رب العزة عز وجل كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط أساسي في إقامة الحسبة ثم بعد ذلك ارجعوا إلى كتب الفقه ارجعوا إلى كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي في مجلده السادس وعند الصفحة وعند الصفحة 763 ليثبت لنا كيف قنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسبة ارجعوا الى مدخل الفقه الاسلامي للدكتور محمد سلم مكور في صفحة 307 ارجعوا الى كتاب الاحكام السلطانية للماوردي ليثبت فيها اهل العيم كيف تكون الحسبة ارجعوا الى كتاب المغني لابن قدامة في المجلد التاسح ارجعوا الى كتاب المبسوط للسرخصي في المجلد السابع عشر وهو يضرب لنا في جذور التاريخ على مر الازمنة كيف كانت الحسبة لله عز وجل سننظر وعندما يقول رب العزة عز وجل سننظر اي سنعطيك فرصة لنتحقق عن هذا الامر تحققا عمليا فاذا برب العزة عز وجل يضرب لنا الامثلة عملية فيقول رب العزة عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهدى ام كان من الغائبين ومعنى تفقد الطير كما يقول الامام القرطبي وكما يقول غيره من اهل التفسير هذا دليل على تفقد الراعي احوال راعيته وكما يخبرنا الامام القرطبي بقوله عند المجلد الثالث عشر وفي الصبعة الثامرة والسبعين بعد المئة من تفسيره أي تفسير الإمام القرطبي لهذه الصورة أي صورة النمل يقول ورحم الله عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يضرب في جذور التاريخ فيتحسس أحوال رعيته وسبقه معلمه الأول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يتفقد أحوال الرعية ليلا وكان يتفقد أحوال الرعية نهارا ثم يضرب لنا أهل العلم في جزور التاريخ كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد الرعية عند الغزوات يتفقد الرعية عند مواقف البطولة فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتفقد أمر عسكره وأمر جنده في إحدى غزواته صلى الله عليه وآله وسلم كان معه محجا أي عصا صغيرة كان يسوي به الصف صلى الله عليه وآله وسلم ثم إذا به صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يسوي الصف حلوكت رجلا من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلم ولما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آذاه إذا به صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس من كان له علي فضل ظهر فهذا ظهر فليقتص منه أيها الناس من كان له علي فضل مال فهذا مالي فليقتص منه فخرج رجل من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا لي عندك فضل ظهر فقال النبي هذا ظهر اقتص منه فإذا به يقول لا كنت يومئذ عريانا عندما كنت تسوي الصفوف ثم وكستني في بطني كنت يومئذ عريانا فإذا بالحاكم العادل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن بطنه ويقول هذه بطني اقتص منها فإذا بالرجل يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويمرغ وجهه في عرق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول عفوت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مس وجهه عرق النبي حرم الله عز وجل عليه النار فقال رجل أنا يا رسول الله لي عليك فضل ظهر فقال النبي هذا ظهري قال لا كنت يومئذ عريانا ففطم النبي فقال لا سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين نموذجا من نماذج الحاكم المسلم الواعي الذي يرد المظلمة إلى أهله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان يتحسس ويتفقد أحوال الرعية وإذا بني يسمع صراخ طفل بالليل فيصرق على المرأة يا أمة الله اتق الله وأسكت الصبي ثم يمر بعد منتصف الليل فيجد صراخ الصبي، فيقول يا أما الله اللَّهَ واسكت الصَّبِيَ. ثم يمر عليها قبل صلاة الفجر، فإذا به رضي الله تعالى عن يجد صراخ الصبي، فيقول يا أما الله اللَّهَ واسكت الصبي فإذا بالمرأة تقول في قوة، فإذا بالمرأة تقول في أمانة، والله ما يلتقي الله إلا عمر. عمر؟ ماذا فعل عمر قالت لقد فرض للفطيم ولم يفرض للرضيع فارتعدت فرائص هذا الحاكم واذا به يذهب الى بيت المال ثم يقول لخازن بيت المال حملني ارفع علي جوالا من الدقيقة فقال امين المخازن عنك يا امير المؤمنين انا احمل عنك قال سكلك امك اتحمل وزري يوم القيامة هذه مهمتي هذه ارادتي هذا قدري بد ان احمل هذا الامر بنفسي فحمله عمر رضي الله تعالى عنه وذهب الى المرأة واعطاه إياها اياها وامرها ان تعجن لفسكت الصبي ثم تأتي غدا فتشتكي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتفقد الطير عندما ينظر الانسان الى هذه المهمة أن هذه مهمة الحاكم أن يتفقد أحوال أن بنفسه وربما يقول قائل أن لحكام هذا الزمان أن ينزلوا إلى المناطق العشوائية أن لحكام هذا الزمان أن ينزلوا إلى المناطق إلا في الطفحة بالمجاري أن لحكام هذا الزمان أن ينزلوا إلى المناطق التي يعيشون فيها الناس على العشش كيف يسيرون بسياراتهم كيف يسيرون على اقدامهم كيف يسيرون بحرسهم وحراسهم كيف وكيف وكيف نقول ان تقوى الله لابد ان تكون موجودة عند تلكم الحكام فان كانت هناك تقوى لا خوف من القدر ان كان هناك ايمان لا خوف من القضاء هكذا ضرب لنا الحاكم عمر رضي الله تعالى عنه أرض عندما حكم فعادل فأمين على نفسه فنام في العراء ولم ينم في العشش ولم ينم في الخيام وانما نام في العراء فجاء من جاء ثم سأل عنه ثم ترك مقولته في عبر التاريخ تدوي حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لذلك هذا الموقف الحقيقي الذي يضربه لنا رب العزة عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهد هدى أم كان من الغائبين أراد أن يتعرف على قدرة علمه وهذه تعطينا نموذجا لفراسة الحاكم تعطينا نموذجا لقوة إيمان الحاكم لأن المؤمن يرى بنور الله أي مؤمن يرى بنور الله لا يحتاج إلى مجلس يستشيره ولا يحتاج إلى قوة تعينه لماذا؟ لأنه أخلص النية لله لأنه أخلص الوعزم الأمر لله لذلك فإن الله يريد في حياته في نمان في منامه في يقظته يريه الامر واضحا جليا وتفقد سليمان الطير مع قوته عندما حشر له جنوده من الجن والانت والطير والدواب، فهم يزعون اوله مع اخره كل مجموعة مع نفسها وهو حشد لا حصر له يعطيك قوة الذكاء التي تمكن هذا الحاكم ان ينظر الى الرعية فيرى من الغائب بدليل انه تعرف عليهم قبل ذلك فعرف مكان كان فلان في طابور التمام وعرف ما كان فلان في طابور التمام فقال مالي لا ارى الهد هناك واحد من الرعية غائب اهو مريض هناك واحد من الرعية غائب اهو مسجون في غياهب السجن في واحد من الرعية غائب اهو ذوب خرج من نطاق دولتي خرج من نطاق حكمي اين هو ثم إذا به يضرب ليبين له الحقيقة لا أعذبنه عذابا شديدا أي إن كان تعمد الغياب ثم بعد ذلك إن ارتكب معصية توجب القتل لأذبحنه ثم لا بد أن نعطيه فرصة حتى يأتيني بسلطان مبين سلطان واضح بأمر واضح جلي لا لبس فيه ولا ذهاء فيه لذلك لما جاءه قال احطت بما لم تحط به انظر الى قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا يقف اهل العلم على مواقف العذاب ومراثب العذاب التي قد اناط سليمان عليه السلام بها كيف يعذب الهدود عذابا شديدا قال اهل العلم يعذبه عذابا شديدا ريشه حتى لا يستطيع ان يكون الهدهد قادرا على التحليق في الفضاء لاداء مهمته فيكون هذا نوع من الاذلال ثم رأي اخر ان يعذبه عذابا شريدا نتفريشه ثم تشميسه تشميسه أي يربطه في الشمس كنوع من انواع الاقاب فان كان الهدهد في الشمس فلا يتأثر لكن اذا نتفريشه فإن جسمه أصبح في العراق فإذا به يتأثر من حرارة الشمس أو رأي آخر يأعذبنه عذابا شديدا أي لأدهم جسمه بالقار أي بالزفت ثم بعد ذلك أضعه في الشمس فحرارة الشمس يحتفظ بها هذا القار فيصيبه عذابا شديدا أو أنه بعد ذلك إذا به يلزمه اقرانه ان يكون خادما للهداهد بعد ان كان هو الوسيط وبعد ان كان هو الكليم وبعد ان كان هو الرئيس اذا به يسلب هذا الامر ويجعله خادما لصائفته هذا كنوع من العذاب بعد ان يكون الانسان في حكم ثم يسلب منه الحكم ويعمل ساعي في المكان الذي كان حاكما فيه هذا نوع من أنواع الظلط وهذا نوع من أنواع العذاب إلزامه خدمة أقرانه أو أشد أنواع العذاب أن يسجنه مع أضضابه أن يسجن مع ضده لنرى من الذي يستطيع أن يقف ضد الهدهب فإذا به يسجنه مع ضده وهذه قضية فهمها علماء هذا الزمان خاصة الذين تمرسوا التعذيب والذين تمرسوا التعذيب عرفوا كيف يضعون الرجل الجنائي مع الرجل السياسي هذا مع أضبابه كيف يضعون هذا الرجل السياسي يضعوه مع الجماعات ثم بعد ذلك الجماعات سواء كانت تكفير أو غير تكفير. يعني يوضع الإنسان مع ضده كنوع من أنواع العذاب لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يحتيني بسلطان مبين وهنا يبين رب العزة عز وجل بأنه لم تمضي عليه فترة زمنية قليلة حتى رجع إلى سليمان ليثبت له أن علمك هذا هناك من علمه أناس وفوق كل ذي علم عليم فقال احط بما لم تحط به احط انظر الى كلمة احط اي من المحيط والمحيط هو الالتفاف على الشيء بازره وعلمه به علما كاملا وهذه من إنما انما تكون مستمدة من الله عز وجل فقال احط بما لم تحط به أي علمت ما لم تعلم ثم بعد ذلك جئتك من شيء قد خفي عليك علمه جئتك من شيء قد عرف الناس فيه الأقدار جئتك من سبأ بنبأ يقين وهنا رب العزة عز وجل ينقل لنا موقفا آخر يا أيها الناس علمنا منطقة صغيرة علمنا منطقة صغيرة وأتينا من كل شيء أوتينا من كل شيء سواء العدد أو سواء العدة ثم بعد ذلك يبين رب العزة عز وجل القضية بأن هناك امرأة تملكهم هذا في سافر الزمان لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا بأن المرأة إذا تولت أمر الرجال فعل الله السلام المرأة إذا تولت أمر الرجال خاصة أن تكون حاكمة خاصة أن تكون قاضية فإن مهمة الحاكم أن يصلي بالناس مهمة الحاكم أن يكون قاضية وهذه لا تجوز على المرأة على الإطلاق فكيف لها تتولى أمر تنقص من حقيقة قدرها لذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه المرأة إذا تولت الأمراء إذا به على الناس الخراب وهنا يبين لنا رب العزة عز وجل عندما قال عن سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فهنا يثبت لنا جل الحرية الكاملة لإثبات حقيقة أمر المتهم فلذلك إذا به لما ذهب الهدود إلى قصر بلقيس وكانت بلقيس قد وجد في جدار بيتها طاقة هذه الطاقة كانت تدخل منها الشمس لأنهم كانوا يعبدون الشمس وهناك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول كانت هناك طاقات متعددة بمرور العام بأسره كل يوم تدخل الشمس إليها من مكان معين وهذا الأمر هو أمر فرعوني قديم وهذا نلحظه في أهرامات خوف عندما فتحت فتحة معينة لتدخل إليه الشمس على مدار التاريخ وهنا يبين رب العزة عز وجل عندما قال يا أيها الملك أي عندما ألقي إليه الكتاب جمعت رؤساء وزرائها وجمعت البلاط الملكي بأسره فإذا بها تقول يا أيها الملك إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين هذا الأمر لا بد أن يتبين للناس جميعا عندما نرى الحقيقة بعينيها فلما كانت يوم 29 يناير 96 عندما صدر القانون 3 لسنة 96 وهو ما يسمى بقانون الحسبة انظر الى النص الذي وجد في الجريدة الرسمية النص لقانون الحسبة العدد 4 مكرر من الجريدة الرسمية للقانون 3 سنة 96 بتاريخ يناير 29 يناير 96 بشأن تنظيم إجراءات دعوى مباشرة في الحزبة في مسائل الأحوال الشخصية يقول بالنص الواحد باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه المادة الأولى كذا وكذا المادة الثانية كذا وكذا هذا لنضرب في جذور التاريخ كيف تكون المواقف وكيف تكون المرسومات الملكية أو القوانين الجمهورية التي تخالف شريعة الله والتي تخالف قانون السماء اسمع ماذا قال سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونحن نبدأ باسم الشعب فيكون بذلك مخالفا لما بينه رب العزة عز وجل ذلك إن دل فإنما يدل على أن الشريعة مغيبة إن دل فإنما يدل على أن كثيرا من الناس يجهلون كيف تكون الرسائل ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يرسل رسائله إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى الأمراء كان يبدأ باسمك اللهم وكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان يبدأ ببسم الله حيث علمه رب العزة عز وجل هذا الأمر أما موضوع الحسبة التي أنكرها كثير من الناس في هذا الزمن وبينها أهل العلم أن الحسبة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله الهدهد لما رأى دين الله تنتهك حرمته منتظر أن يستأذن الحاكم حتى يبلغ دعوة الله لما رأى الهدهد دين الله تهان شريعته وهؤلاء القوم يسجدون لغير الله من دون الله يسجدون للشمس من دون الله منتظر أن يستأذن الحاكم أن يقول له أبلغ أم لا أبلغ هذا تجيزه لي أم لا تجيزه لي من قبر لأنه فهم أن عليه مسؤولية فهم أن عليه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وفق أمر الله تبارك وتعالى لأن نعلم أن الهدهد قبيلة من قبائل الطير وفصيلة من فصائل الطير وإن من شيء إلا أمم أمثالكم هناك أمم أمثالنا لا بد أن يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسمع ما قاله الله عز وجل في أمر الحسبة من سورة آل عمران وعند الآية العاشرة بعد المئة قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لما قال كنتم ما قال للنبي كنت ولكن قال كنتم يخاصب الأمة بأسرها ففي هذا دليل لهؤلاء العلمانيين الذين يقولون لا دليل وإن كان هناك دليل فهو للحاكم فقط نقول كذبوا كتاب الله عز وجل وأكم من هؤلاء كذبوا كتاب الله؟ ولو عنق آيات كتاب الله كتعيد العشماوي وغيره حاولوا أن يثنوا آيات الحجاب إلى مفهوم خاطئ هكذا يبينون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي الحسبة غير واردة إلا على لسان الحاكم فقط اسمع إلى قوله تعالى في الآية الرابعة بعد المئة من سورة آل عمران وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم ما قال منك ولكن قال منكم فهو يخاطب الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبها رب العزة جل وعلا بأن يكونوا على مقدار المسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله اسمع ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة التوبة وعند الآية الحادية والسبعين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله اذا اذا قال الحاكم لا يجوز تنفيذ هذا وكان هذا الأمر مخالفا لأمر الله فهنا يتجلى أمر رسول الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهنا يتجلى أمر الحسبة كيف يكون فالذين لا يأمرون بالحسبة منافقون الذين لا يأمرون بالحسبة هم كفارة اسمع ما قاله الله تبارك وتعالى في الآية السابعة والستين من سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض انظر عندما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض لكن عند المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لماذا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هذا ما فعله ابراهام سعدة وكلمة ابراهام هنا موجودة في التوراة عندما عقد الرب مع ابراهام عهدا فابراهام هي كلمة يهودية سالبة الذكر لذلك هذا الذي يعترف به لقب ابراهيم هذا الرجل الذي تنكب للدين الاسلامي واراد ان يثبت انه لا توجد حسبه ومن هو ابراهام سعده حتى يتدخل في دين الله الا انها الحكومة التي سيطرت له واعطت له الضوء الأخضر حتى يكتب في الدين فكل من طعن في الدين يوقع كل من طعن في الدين يقرب إلى الحكم كل من طعن في الدين إذا به توضع له الهدايا وتعطى له النياط وتوضع له الأوسمة والنياشين أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمصيرهم مصير يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ان يزج الى السجن لكن رب العزة عز وجل يبين ان اليهود والنصارى انما استحقوا الله بسبب بعدهم عن الامر بالمعروف وبسبب بعدهم عن النهي عن المنكر اسمع ما قاله الله عز وجل في الاية السابعة والستين من سورة المائدة قول ربنا جل وعلا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بِمَا عَصَوْتَ انظر ذلك بِمَا عَصَوْتَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون فهؤلاء الرويبضة الرويبضة عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة الرجل التافه وهنا اراد هؤلاء القوم ان يتكلمون في دين الله فافسحت لهم الاذاعة وافسحت لهم الجرائد وافسحت لهم المجلات ان يطعنوا في دين الله عز وجل وهنا نحن نضرب في جزور التاريخ لنتحسس امر الحسبة هل هو وارد؟ أم لم يرف في كتاب الله هل هو وارد على مر التاريخ من أيام سليمان عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما وصل سليمان عليه السلام إلى وادي النمل فقدمت نملة ودافعت عن بني جنسها وقالت يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فإذا بها تعمل الأمر حسبة لله وتنفذ الأمر حسبة لله لذلك قال سليمان عليه السلام سننظر أصابكت أم كنت من الكاذبين فهنا عرض الأمر على الملكة فعرضت هي الأمر على الملك فإذا بهم يجيبون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد لكننا لسنا برجال حقيقيين لاننا وضعنا الامر في يدك بعد ذلك والامر اليك فاذا بها تختار موضوعا معينا قالت اني مرسلة لهم بهدية سارسل لهم هدية هي تسميها هدية والقرآن ذكرها على انها هدية لكنها في حقيقة الامر رشوة لماذا لان الهدية لا تكون في عوض من دين الله عز وجل يجوز للملوك وللرؤساء وللأمراء أن يتناقلوا الهدايا يجوز يجوز لهم أن يرسل بعضهم البعض هدايا يجوز لكن أن ترسل الهدية لعدم تطبيق أمر الله تعتبر هنا رشوة ترسل الهدية لتمرير قانون معين يعارض دين الله تصبح هنا رشوة إذلك بين رب العزة عز وجل هذا الأمر فلما جاءت بهذا المال إلى سليمان جئ به قال الله عز وجل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ورفض أن يتسلم الهدية لكن في كل زمان يجوز للانسان كما قلت ان يتسلم الهدية لكن الهدية لا تكون على حساب الشعب المطحون الهدية لا تكون في مقابل سلاح فاسد الهدية لا تكون في مقابل اعراض المسلمين الهدية لا تكون في مقابل توطئة عدم تطبيق شريعة الله لا تكون أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذل وهم صاغرون ولذلك بين رب العزة عز وجل أن الهذهذ رجع إليهم فلما رجع إليهم قال سليمان عليه السلام ألقي إليهم هذا الخطاب ثم تولى عنهم ثم انظر بما يرجع المرسلون بد أن تعطيني الخبر اليقين فتحسس الهدهد بأمانته ونقل ما دار في جلسة الملكة عندما قال نحن ألو عزم وألو قوة وعندما قالت إني مرسلة إليهم بهذية وعندما رد القوم وقالوا لا نحارب أفضل فهي تعلم أن الحرب فيه الدمار وأن الحرب فيه الخسارة لأنها قالت إني نظرت إلى هذا الكتاب فوجدته كتاب كريم كتاب كريم لأنه مختوم بخاتم سليمان النبي الرسول لأنه بادئ ببسم الله الرحمن الرحيم لأنه ما طلب في الكتاب إلا السلام والاستسلام لله عز وجل فهي عرادت أن تراوغ أولا فعرسلت الهدية وقبل أن يأتيها الكتاب للمرة الثانية لابد أن تأتي سليمان مسلمة هي وقومها نقل الهدود إلى سليمان الخبر وكان هذا بمثابة الاستخبارات الحقيقية للحاكم المسلم الأمين القوي نقل إليه ما دار في هذه الجلسة فقال سليمان يا أيها الملأ نادى على ملأه من وزرائه نادى على ملأه من علية قومه من الان ومن الجن ومن الطير قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ايكم ياتيني بعرشها فما ان من انسان او من جن او من انس او من حيوان الا واراد ان يتقرب سليم الى سليمان فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وحدث حوار ربما ما كان مفهوما من كتاب الله ومعنى مفهوما لدى كثير من الناس لأن الإسرائيليات غطت هذه القصة بكم كبير من أمور لا دخل لها بهذه القصة على الإطلاق لكن الصواب حدث نقاش مع سليمان ومع عفريت من الجن فقال العفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ويعني المقام هنا أمري الأمر الأول مقام القضاء فكان سليمان عليه السلام يجلس في مقام القضاء بعد صلاة الفجر الى ما وقت صلاة الظهر يحكم بين الناس فقال في هذه الفترة انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك رأي اخر ان كنت جالسا ثم وقفت فهو الوقوف من المقام الفترة الزمنية القليلة دقيقة او نصف دقيقة او ثلاثين ثانية او اقل هي الفطر التي سأتيك به وهنا قال سليمان له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ترفق انت تقول انك عليه قوي امين انا اقوى منك ايضا وانا اأمن منك ايضا وهذا الرأي يمكن للباحثين في تفسير ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير في المجلد السادس في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة، ثم تفسير المراغي رحمة الله عليه في الجزء الثالث عشر، وفي الصفحة الأربعين بعد المئة. كذلك في تفسير الإمام القرطبي في المجلد الثالث عشر في الصفحة الخامسة بعد المئتين. أورد أن النقاشة. كان على لسان سليمان عندما قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرصد ثم دعا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب لذلك قال الامام القرطبي وبين الامام الطبري في تفسيره ان سليمان دعا وقال يا حي يا قيوم ائتني بكذا وكذا فجيء العرش بين يديه في اللحظة كذلك اذا ببعض اهل العلم يقولون انه دعا بقوله يا ذا الجلال والاكرام وبعضهم قال انه قال يا حنان يا منان افعل لي كذا وكذا فلما دعا بتلكم الدعوات استجاب الله تبارك وتعالى له هذا الامر وهنا يقول رب العزة عز وجل وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرط فلما وجده خر لله عز وجل ساجدا شاكرا لأنعمه ليضرب لنا النموذج على أن العبد إذا وفقه الله تبارك وتعالى في قضية ما وجب عليه أن يتقرب إلى الله شكرا فلما, جاءت فلما جاء العرش قال نكروا لها عرشها ومعنى نكروا أي غيروا لها عرشها هذا يعطينا أن في مقدور الحاكم التغيير والتبديل كيفما يشاء ولكنه أراد هذا التنكير أن يجعل الذي في المقدمة في المؤخرة والأصفر يجعله أخضر واللؤلؤ والمرجان يرفعهما هذا نوع من أنواع التغيير لذلك قال أن الهدف من هذا التغيير ليست سرقة الجواهر ليست سرقة اللآلئ والزبرجر إنما قوله سننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون وهنا جاءت بلقيس وبدأت تدخل القاصرة فاذا بسليمان اراد ان يثبت لها ملكه واراد ان يفهمها ان الله من عليه بملك اعظم من ملكها فقال له انظري الى هذا اهكذا عرشك فاذا بالمرأة تعجب وتلهس في العجب كيف جاء بهذا العرش انا تركته في اليمن تركته في منطقة سبا كيف جاء فما استطاعت ان ترفض لانها مقتنعة انه هو وما استطاعت ان تؤكد لانها غير جاسمة بذلك فقالت في لمحة زكاء كأنه هو كأنه هو ثم اخبرها بانه هو ثم اراد ان يعلمها بملك قيل ادخل الصرحة فلما دخلت حسبته نجة لان سليمان عليه السلام كان قد بنى قصره على أرض من زجاج والأرض التي من الزجاج تحتها ماء حتى قال الإمام القرطبي أنه وضع أسماكا في هذا الماء التي هي تحت الزجاج فلما أرادت أن تدخل الصرح كشفت عن ساقيها ظنت أنها لجة من الماء فلما رفعت عن ساقيها ضحك سليمان عليه السلام وقال هذا ليس بالماء إنما هو قصر ممرد من قوارير أي بني على العز وبني على الجاه أتمدونني بمال فلما عرفت حقيقة الأمر ولما تيقنت من صدق سليمان عليه السلام فلما رأته حسبته لج وكشفت عن ساقيها وهنا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت اعترفت بعد أن تيقنت اليقين الحقيقي قالت ربي إني ظلمت نفسي إني ظلمت نفسي وأكلمت مع سليمان لله رب العالمين ظلمت نفسها بالكفر ظلمت نفسها بعبادة الشمس من دون الله ظلمت نفسها بأنها تولت أمر رجال ظلمت نفسها بعرض الرشوة على نبي كهذا ظلمت نفسها بأنها ما تتبعت أمر الإسلام فلما عرفت الإسلام أنه الاستسلام وأنه الاستسلام لله وأنه الأمن والأمان لله ومن عرف الإسلام وتحصن به أيده الله تبارك وتعالى بقوة من عنده وبمدد من عنده ثم يقرب منه بعد ذلك أن تظهر الأمانة فالأمانة والقوة هي مناط الحاكم المسلم الأمانة والقوة هي مناط الملك المسلم الأمانة والقوة هما حصار الإسلام الذي عضبه رب العزة عز وجل بهذا السياج أن يكون المسلم قويا وأن يكون المسلم أمينا حتى يقيم شرع الله وحتى ينفذ طريقة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني أرى في هذا القدر كفاية أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الرحمة المهدا، وهو النعمة المسداة وهو السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخوة الكرام قرب رمضان على الانتهاء فهذا هو اليوم السابع والعشرون من شهر رمضان ولم يبقى إلا ليلتين أو ثلاثة نسأل الله عز وجل أن يوافقنا فيها بليلة القدر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا زكاتنا. اللهم ألينا الحق حقا وارزقنا الطباعة، وألينا الباطل باطلا وارزقنا جتنيبة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق أولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك اللهم أحسن بطانتهم اللهم أحسن بطانتهم اللهم أحسن بطانتهم اللهم, أحسن بطانتهم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم امواتنا وأموات المسلمين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك أن توفق أولئك الأمر للعمل بكتابك ولإقتداء بسنة نبيك اللهم أذل شريعتك أن تسود اللهم أذل شريعتك أن تسود اللهم أذل شريعتك أن تسود اللهم احكمنا بكتابك اللهم احكمنا بكتابك اللهم احكمنا بكتابك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفك سجن المسجونين من إخواننا الموحدين اللهم فك أسر المأسورين وارفع قيد المسجونين وثبتهم يا رب العالمين اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب آبائهم اللهم اربط على قلوب امهاتهم اللهم اربط على قلوب ازواجهم اللهم اربط على قلوب اخوانهم اللهم ثابتكم يا رب العالمين اللهم من اراد بنا والاسلام خيرا فوفقه الى كل خير ومن اراد بنا والاسلام شرا فاجعل تدبيره تدميرا اجعل تدبيره تدميرا اجعل تدبيره تدميرا, اجعل تدبيره تدميرا. اللهم دمر على الظالمين واعوان الظالمين اللهم دمر على المنافقين وأعوان المنافقين اللهم دمر على العلمانيين اللهم دمر على العلمانيين ومن ساير العلمانيين اللهم إننا سألك أن تنتقم من اليهود ومن شيعهم ومن شيعهم ومن شيعهم ومن كتب لهم تقريرا او احنا لهم ظهر او فتح لهم بابا الى ديار الاسلام اللهم انتقم من الصريبية العالمية ومن دسائسها بالاسلام اللهم انتقم من الصريبية العالمية ومن دسائسها بالاسلام اللهم انتقم من الصريبية العالمية ومن دسائسها بالاسلام اللهم ايدنا بروح من عندك اللهم ايدنا بروح من عندك اللهم ايضنا بروح من عندك اللهم يا حنان يا منان اغفر لنا ذنوبنا اللهم يا حنان يا منان سدد عنا ديوننا اللهم يا حنان يا منان كفر عنا سيئاتنا اللهم يا حنان يا منان وا لما تحبه وترضاه اللهم يا ذا الجلال والاكرام اكرمناه اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا اللهم يا رحمن يا رحي مرحم بنا اللهم يا رحمن يا رحيمرحمنا اللهم يا رحمن يا رحيمرحمنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم وصل المجاهدين في كل مكان اللهم وصل المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت الأرض تحت اقدامهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم منصرهم على من عاداهم اللهم مأزن بتحرير بيتك الأسير اللهم مأزن بتحرير بيتك الأسير اللهم مأزن بتحرير بيتك الأسير فإن هذا الأمر لا يعجزك يا غفار يا منان فإن هذا الأمر لا يعجزك يا غفار يا منان اللهم مغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رحمة فوق الأرض ورحمة تحت الأرض ورحمة يوم العرض اللهم اغفل لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا وبرحمتك اكلأنا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرة وعملا متقبلا اللهم تقبل منا أعمالنا وتقبل منا أموالنا وتقبل منا دعواتنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا زكاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا اعتكافنا اللهم تقبل منا اعتكافنا اللهم اوفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا وإلى غيرك لا تكلنا وبرحمتك اكلأنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا مبلغ علمي والعلم كله عند الله وصلاة العيد ان شاء الله اذا قدر الله عز وجل ستكون في الخلاء في الارض المجاورة للمسجد ويكون المسجد هنا خاصا بالنساء المسجد يكون خاصا بالنساء لسترهن اما صلاة الرجال في في العراء نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال واني رأيت دعوة هذه الدعوة انما تباع بسعر زهيد عشرون كرشا هي دعوة اسلامية صورة خطاب ترسله لاخيك المسلم تقبل الله منا ومنكم تكتب فيها هي بعشرين قرش وهذه انما تبرع منكم لتساعد فيها اخوانكم الفقراء فمن اراد ان يأخذ يأخذ مجموعة فسيكون إن شاء الله خارج المسجد تكون هذه الإعلانات موجودة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه وأقنوا الصلاة